وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا ا ل ق ر آ ن ولهب الذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم وَلَوْ ترى إذ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ تَرَى إِذِ يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم, أنتم لكنا مؤمنين ولو ت ر 言葉を読んでいるのですが、私の言葉を読んでいるのですが、私の言葉を読んでいるのですが、私の言葉を読んでいるのですが、私の言葉を読んでい ل のですが、私の言葉を読んで ل るのですが、私の言葉を読んでいるの قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ا نحن صددناكم, صددناكم عن الهدى بعد إ ذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار اذ ل ل ل والنهار ي إ ت أ م ر و ن ن ا أ ن نكفر بالله إذ تأمروننا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 「私の思い出は何でも言うことはないです。 من إلا م ن آمن و ع م ل ص ا ل ح ا ف أ و ل ئ ك ل ه م جزاء ا ل ض ع ف ف أ و ل ئ ك ل ه م ج ز ا ء ا ل ض ع ف ب م ا ع م ل و ا و ه م في الغرفات ف والذين يسعون آمنون ي ه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 فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهااا اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أ ن ت ولينا من دونهم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 يدرسونها وما ارسلنا إ ل ي ه م قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير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 「こんにち إنه に م ي ع قريب 「わかるぞ」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 وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل ب أ ش ي ا ع ه م من قبل انهم كانوا في شك مريح أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات و ا ل أ ر ض جاع ل ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا ج اولي ع ل الملائكة رسلا أ أ ج ن ح ة مثنى وثلاث وابها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 فاتخذوه عدوا انما يدعوا حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم مغفرا لهم مغفرة وأجر كبير، ف, وأ ف م ن زين له سوء عمله فرآه حسنة؟ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء.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 إليه يصعد, الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أ و ل ئ ك هو يبول والله خلقكم من تراب ثم من ن ط ف ة ثم جعلكم أ ز و ا ج ا وما تحمل من أ ن س ا ولا تضع إ ل ا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره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 ومن كل ت أ ك ل و ن لحما ط ر ي ا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 「い ولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وس الش وال كل يجري ل أ ج ل مسمى ذلكم الله, الله ربكم له الملك َلَّذِينَ يَمْلِكُونَ لَا قِطْمِيرٍ يَسْمَعُوا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ إِنْ تَدْعُوهُمْ وَلَوْ مَا دُعَاءَكُمْ「この و 界を旅に出る ا ا 私の思 ا 出の世 لكم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 ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا ل ح ر و ر وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء أ ن ت إ ل ا نذير إ ن ا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من أ م ة إ ل ا خلا فيها نذير وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم, جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير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 「よさ ال ن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 الذي أ ح ل ن ا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصبا ولا يمسنا فيها ل غ و ب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون لا يقضى عليهم فيموت ولا ا ولا عذابها والذين كفروا نار لا فيموتوا و لهم عليهم يخفف يقضى عنهم من جهنم يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها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 「あんたの手を借りてくれたらいいな」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 ا ل ل ه يمسك السماوات و ا ل أ ر ض أ ن تزولا ولئن زالتا إ ن أ م س ك ه م ا من أ ح د من بعد إ ن ه كان حليما غ ف و ر ا إنه ك انه حليماً غفوراً إ ن كان حليما إنه كان حليماً غفورا إنه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 فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد ل س ن ة الله تحويلا اولم يسيروا في ا ل أ ر ض فينظروا كيف كان ع ا ق ب ة الذين من قبلهم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 ولو ياخذ ؤ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من د ا ب ة ولكن, ولكن يؤخرهم إ ل ى أ ج ل مسمى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 ف شركه الهدى فإن شركه دعويه غير ر ب ا ل ل ه من ا ل ر ي مضمون اجتماعي ل ن الحكيم إن 私は今日の夜に私はこのように私のように私のように私のように私のように私のように私のよう حق ا ذ ا كنتم تتقون وما تتقون من اجلهم فاذا ل أ ق ن ف ه م ق م ح و ن وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم أ فهم لا يبصرون وسواء عليهم أ انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون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 「そんなに不思議なこと言うべきだ」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 وجاء من أ ق ص ى ا ل م د ي ن ة رجل يسعى قال يا قوم ق اتبعوا ل يا ا قوم المرسلين اتبعوا من لا ي س أ ل ك م أ ج ر ه وهم مهتدون وما ليلا الذي فطرني و إ ل ي ه ت ر ج ع و ن من أأتخذ د و ن ه آ ل ه ة إ ن ا ل ر ح م ن ب ض ل س ي ل ل ع ت ه م ش ي ئ ا و ل ا ينقذون إ ن ي إ ذ امنت لفي ضلال ب ي إني ن آ م بربكم فاسمعون قيل ادخل ا ل ج ن ة قال يا ليت قومي ي ع ل م و ن قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي, بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين